لا يصلها إلا الأشقى الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى